ولا تغلبون بقوة سلاح أدوكم ولا تنصرون كذلك إنما الذي ينصركم طاعتكم لله والذي يخذلكم أمام أعدائكم ذنوبكم يا أخوتي فالصدق الصدق والتوبى النصوح والرجوع إلى الله وأنكم ستلاقون أعداء الله سبحانه وتعالى بصدقكم وبطاعتكم لله سبحانه وتعالى والله إنها أقوى على أعداء الله من ألف مدفع وأنتم اليوم يا أخوة أعددتم ما استطعتم له من قوة ولم تدخروا وسعاً في ذلك فحسبنا نقول عليك بذر الحب لا قطف الجنى والله للساعين خير معيني قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض دولة هي عيد مجدنا حيا، ودي تاج أمتنا على ماتها هي. صايا دولتي هي عيد مجدنا حيا، قدي تاج أمتنا على همتها هي. أبيدي كل طاغوت وأورنا ركيشيا، وأيانت الطفي جندا فريفا سمو أيها. أبيدي كل طاغوت. وأوري نارك شيئا وأيا تلقى في جند قذي أنفاسه أي قذي فسه أي صرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا مردي تاج أمتنا على هاماتها هيا صرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا مردي تاج أمتنا على هامتها هي ولا لا ترحمين دسا ويلولسانه لي يقوم الليل يسكون ويملو يومه غيا ولا لا ترحمين دسا ويلولسانه لي يقوم الليل يسكون ويملأ يومه غيّا ويملأ يومه غيّا سرّاه دولة هي بعيدي مجدنا الحي قدّي تاجه متنا على هامتها هي يا دولتي هي حي حي تجربتنا على هاماتها هيا رجال الدولة كانوا وما لنا خيا في حي الله فرسانا ببعداد الاولى حي حي رجال الدولة كانوا وما لنا خيا في حي الله فرسانا ببعداد الاولى حي حي رجال الدولة كانوا وما زالوا لنا خيا في الله فرسانا ببعداد الاولى ببغداد الأولى حيا ببغداد الأولى حيا سرايا بولتي هيا معيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا بولتي هيا معيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا وحيا الله شجعانا بسور دمشقنا حيا فهذه صفحة الأبطال تطويذ لنا طيا حيا الله شجعانا